Shaila Shaila Shaila Shaila Elbali ya ghanamiai eroqi Malii anal mekisum ya Allah asa khair Yafiz qarbi lalimahta واشتقت للمقناص وملاعبها يا الله بنون يوم يردامي شوقي في ذره من شمسونه مزبر جنوب من رب عالي حث ومن دون سمود أهل أم العصافير يا ماحل المقنص وقت الشروقي وقصتنا على المعشبات المخاضير يا راكب من فوق كنقى الطروقي وكالتا يؤتي ما فيه تقصير يا عيا يروقي مالي عان الله عسى خير لا لمحته البروقي واشتكت للمقناص وملعب الطريق فهم النظف بديه ما حصل به طيوقي ومكين تهماقي لتبغى شنابير ابداعي في صنعه وغاية وثوقي وتنكحت يا طوبة بالدعم القير يا الفيل قفرًا والقطاباه فروقي وتلقى بها الجر أهل بيضاد وغير واشفق على حرن صفات لوقي ما هو بشهان ولا باير الجير واشفق على حرن صفات لوقي ما هو بشهان ولا باير الجير يا دنيا والنامع عيا يروقي, يروقي مالي عن المكسوم الله عسى خير ينفس قلبي لا لمحت البروقي واشتاقت للمقناص وملعب الطا هشعل ال راي شاحت قلم حرقي يا شت الاهل الصنف بينا صققر مهلا القلب يا ضول ابدا بدقوقي قوتي بين الطياره المضاتير شرحن على خرش الحبالي لحقي لا عارض النهب الخضير معاشير لا تل عمره واختفى الناس بوقي ياخذ على خرب الحباري مشاوير هذا غرامي وانبساطي وسوقي وكلن على سوقه يسوق سوق الدنانير هذا غرامي وانبساطي وسوقي وكل على سوقه يسوق سوق الدنانير معي يا عيا يروقي ما عن عان المكسوم يا الله عسقيل يا قلبي لا محتل برقي واشتاقت للمقناص وملعب الطي